بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشق إلا تذكرت لمن يخشى تنزل من من خلق الأرض والسماوات العلا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 قال هي عصا يأتوك عليها وأهش بها على غنم وأهش بها على غنم ولي فيها ما أرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى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 لنريك من آياتنا الكبرى إذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري. وحلو العقدة من لساني يفقه قولي وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي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 وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوْحَى أَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقُذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ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 اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقونا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى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 فأتيهم فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جاءناك بآية من ربك.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 نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها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 فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُم مُوسَى وَإِنَّكُمْ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُصِحَّتْكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قالوا إن هذان لساحران يريدان يريدان ان يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا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 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب في جذوع النخل. ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نأثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قضى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 والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى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 تَجْرِي الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ أسر بِعِبَادِي ان اسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا فاتبعهم في العون بجنوده فغشيهم من اليم مما وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعدْنَاكُمْ ووعدناكم جانب الطور الأيمنى ونزلنا عليكم المنى والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبٍ وَمَن يَحْلِلَ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَد هَمَى وَمَن عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَد وَإِن لَغَفَّارُ لِمَنْ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ أَهْتَدَى وَمَا عَنْ قَوْمِكَ يَامُوسَى قَالَ لَهُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِهِ وَعَجِلْتُ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 قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطل عليكم العهد أم أردتم أَمْ أم أرتم أيحيل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بما لكنا ولكننا ولكننا هممنا اوزارا من زينه القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك القسامري فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار، فقالوا هذا إلىكم وإلى موسى فنسي، أ فلا يرون ألا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ضر ولا نفعا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 يا يرجع الينا موسى قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ظنوا الا تتبعن اف عصيت أُمَّ قال يا ابنا وَلَا ما ولا إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبَ قَوْلِي قَالَ فَمَا خَطُبُكَ يَا سَامِرِي قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فنبذتها, فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسِ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهِ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّا يُحَرِّقُهُ ثُمَّ عَلَنَسْفًاهُ فِي الْيَمِّ مِن أَسْفَلَ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ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 fiydiruka qaw al saf safa la terafihai wajul wa la amta yume idiyet tibeyun addiya lai wajal wa يَوْمَئِذِ اللَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُومِ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 وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعال الله الملك الحق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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْنِ سَأَبَّ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فلا يخرجنكما من الجنه فتشقيا ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمى فيها ولا تضحى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 هدى فمن اتبع هداي فمن اتبع فَلَا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه أعمى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 ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَى فَالنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا منهم زهره الحياه ازواج منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه واذكر ربك خير وابقى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 ولو أن أهلكناه بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنَّ ذِلَّا وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا